وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وَهُمْ يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون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 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم, ضلوا أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما رورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا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 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقوا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك شر مكانوا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أقاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا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 وكلن ضربنا له الأمثال وكلن تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القوية التي أمطرت مطرسوا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَونَهَا بَلْكَانُ لَا يَرْجُونَ نُشُورا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 ألم تر إلى ربك كيف مد الضل ولوشأ جعله ساكنا ثم جعلنا ثم جعلنا الشمس عليه دللا ثم قبضناه إلينا قبضي يسيرا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 لنحييه به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مِمَّا خلقنا أنعام وأناس كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطيع الكافرين وجاهدهم وجاهدهم به جهادا كبيرا.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 قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سِيَأَتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا